بسم الله الرحمن الرحيم جاء ان يغن النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوه من بيوته ولا يخرجنا الا ان ياتونا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تَنذِرِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللاي يئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتكم ثلاثه اشهر ولا في حضن واولات الاحمال اجرهن ان يضئن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا